ذِيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَظِيمًا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ منذ آدم ومن مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا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 وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ ذِي الْغُنُبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا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 وما كان ربك نسيا